أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صال والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم اهلكنا من قبلهم قرن فنادوا وَلَا تَحِينَ مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن فانطلق الملأ منهم ألمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق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 أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قرنهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتار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 وقالوا ربنا وجل لنا قطنا قبل يوم الحساب